وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْرِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْدِئُونَ كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ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 وَلاقدَدَ جَعَ النَّافِ السَّمائِبُجَ وَزًَاهَالَّ غرين وَحَفِغ النَّهَا مِنْ كلُِّ شَيقَانِ الرجِيم إِلَّا مَن استْتََقَ السَّمَّ فَأَتْ بَهُُ شِهَاُم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 وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ وَأَرْسَلْنَا الرِّيَاحَ وَاقِعًا فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ وَمَا أنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُؤَخِّرِينَ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 رَهُمْ اَدْمَعِين اِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِين قَال هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيم إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ من